الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختاموا مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بي المقربون إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يطعكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى ذا أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا هؤلاء لضالون وما أوصلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون